مرة فرض الام ارضا هذا تعصيبا كل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد كلمه ولد في في في لغه العرب في لغه الميراث تشمل الذكر والانثى تشمل الذكر والانثى يعني تحديدنا ان انها الذكر بس غلط تحديدنا انها للذكر اقل حاجه للذكر اه ما يكون ذكر معلش أو ولد، لكن ولد يبقى كل مولود اسمه ايه ولد. فان كان له ولد ذكور وإناث، له ولد ذكور له ولد إناث يبقى لعبة وين هي كل واحد منهم ودعه. المرة الثانية ملوش ولد، ملوش عواي أبخال. اللي ولده مين؟ هلا وين؟ أم و أبو. ألف لأمه السولف. فده كله الايه الثلوث هو ده كله ده ازاي ده ده تعقيد يبقى له المرة دي قال له تنميل للمجته زوج لا يبقى زوج ايه واب لأنه مجموعة أولاد وحنفض الأم بمكتبة الآية الترث لو يبقى لها كله مع النص يبقى خمس ايه أزداد يبقى الأب هاخد ايه السد ويبقى مصيبة ان الأب ياخد نص <تصفيق> ايه ياخد النص نص نص نص ما تحول ايه من الأم من الأم تلا تاخد والأب ياخد السد يبقى مصيبة دي ايه؟ نعمل ايه نعمل بليز حصلت احنا عندنا نفس احنا ان امي سر لازم تاخد بالك ان في نحافظ على نحافظ على, على وعلى نجد على أقل زي الأم أو شويه. نقول للأم بقت كل ده يبقى طول الايه طول الباقي بعد نص الايه الزوج بعد نص الزوج هيبقى نص بقى نص مش نص النص كان نص النص كله قصاد هندي للام طول الباقي يعني قد ايه نص والباقي الابن احنا حافظنا على الايه على النص ومع ذلك اللي ذكر ايه آه. نحافظ على النفط ونجد للذكر أكثر وللأبوائي نرى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السلطة فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه لأمه السلطة إيه خالت السلطة بس المرأي بللنها السلطة الباكر لأن كان في زوج المرأة الثانية كان في زوجة ها؟ كان فيه ايه الزوجة بذلها الربع لعنها في اولاد هيبقى باقي الثاني تربع باقي الثاني تربع حدثي لأم لأم ثلث الباك ثلث الباك عد ايه ربع والأب لعنى الربعين الباقيين هذه و... وإن لم يكن له ولد ولته أخوة منهم السلف. المرة التلتة المرة التلتة من حوالى أمراه ما ملوش أولاد صحيح، لكن له إخوة. المرة السلفة له إخوة. هل الإخوة دولا يح يحرم الأم أو ينقضوها من الثلث السلف. فإن له إخوة من سلفه إن كان له إخوته فلأمه الثلث يبقى الثلث للأب والأم إن كان له ولد الثلث للأب للأم إن لم يكن له ولد وولده أب وارد الثلث للأم لو كان له إخوة ولو له إخوة مش حيورث مع الأب لو في أب مش حيورث Hmm! لأن الأب يمنع إيه الأخوة، الأب يمنع وراثة الأخوة. إذا كان يبقى السدس للأم والذين الأب إذا كان كان له أخوة يبقى السدس للأم والذين ما لكن إذا محدش في الاخوه يا كان ياخد منعوا امي من السدس وما خدوش حاجة منعوها بس وما خدوش حاجة لكن الاب هو اللي ياخد الايه من بعد وصية يوصي بها او داين. كل الميراث نعرف الله فيكم من بعد وصية يوصي بها او يعني انا اعزه لكم المراس كل لابد ينفذ بعد الوصية والدين اول حاجة الميت ايه نجاهزه اولا نجاهزه من ناحية الكفن ومن ناحية الكفن الارض اللي حيثتها هل تتشترى ولا تتشترى ولا في من فلوسة عم. لا لا من فلوسة اول حاجة وجاه ثاني حاجة الدين ثالث حاجة الايه الوطنة رابع حاجة الميراث اه دي النظار فدينه على طول يوصيبه قبل اي حاجة حتى لو اتغرق الدين كل الميراث خلاص يوصيبه فدينه الوطية الوطي الترك الترك يعني سحاجة الوطي الترك ايوه سيست مالك وما يكونش الوارد حق لا تكون الوطية لايه الوارد وان تكون في حدود الايه الترك قبل الشرطين الاساسيين يعني ما يصحش ايه ايه ايوه ما يزحش يبدو اي حاجة الوارد يعني ما يقول لك ان الله هاعطى كل بحق الحقه الا لا وفية لوالك الا لا وفية لوالك اه ب... في لمن لا بنا شو المونى لا لا ونحكت بها عندها نفر عطر المدد ونحكت بها لمن لعمر كل المرأة يتايب لولاد العين التاني تقول لها ايه؟ تقول لها اول فرحة اما أو انت عارف ايه؟ تحبين لحتاجة وكان عامل داوة في الدرس السمتاع فنقول لا هذه الوصية ايه؟ لاغية ولا فصح لأن الرسول قال ألا لا وصية لوارث تحفظ الحاجات دي السلامته ألا لا وصية لوارث طيب ايه طيب؟ <تصفيق> وانا عرف ايه طيب هلقف اتحوص الورقة انا حوصت ايه بمالي كله انا متضيئة من الورقة متضيئة منهم ليه ما متعرفش انا متضيئة منهم كده في دي اعرف سائل نفسي كده لكل الورقة يا تيت تبتنينه وانا عرف لا حورف مال ح... مالي حوصت بمالي كله ها لم تقع في ناجة بيه <تصفيق> بيه عرفت لسوق ايه افنيل اللي يستعر منهم شوية ولا بتاع ياخد من السوق افنيل اليسين يتربى منه الارمالة تاخد منها اي حاجة لسوق افنيل نقول لها وطية مشكورة لكن مرفوضة من متوصف نتوصب المال كله لابد كنت يحديد من ايه والسورة ميه ويستعر لأيوقات لما انا مريض وعادل مريض وثمان اه يا باطل ما لكله أنا لا قالوا لا انه بنطف الثلثين قالوا لا قالوا بالثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير فأجاز الثلث يعني أجاز الوصية بالثلث وطبعا الوصية دي المجهودة الواحد اللي ايه اللي معرشت حياته ايه اي خير بطلع عليها دارك جالوا برد جالوا بتاعت الفؤر الوطية دي تلت مالي يطرف على المجد والمدرسة يطرف على ارامل الحل التاعي كل واحدة ارملة كل واحدة منهاش حاجة وعايزة ها؟ اه عايزة اصرف على اليتامى اي واحد يقع يتيم وعايز مال ياخد من التلت بتاع المال ده ان انا وطيت بص فيبقت لا الوطية الوطية دي حالة تانية فاذا إن وصية مدعولة لتدارس ما فات آه. في الإيه اللحظات الأخيرة يوصي بعض ماله في حدود الثلث لأي جهة من جهات الإيه الخير والبر. إذا اول حاجة تجديد الإيه الميت، ثاني حاجة الدين، ثالث حاجة ويجي واحد ثاني يقول لا يا أخوي. فالآباء مولئين وزهبين ويجلسون كل تحنين للأولاد ايه الآباء الولاد بخيطوشون يستعملون وها ها؟ كل واحد عايز يحترح لي فالقران يقول <تصفيق> آباؤكم وابلاؤكم لا تضرون أيهم أقرب لكم نفع يوملكم يجيل ملافق دين ها محدش يتفن في الزقف ويقول ده لجب يستحق كذا وده يستحق كذا هاباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفع انتم تعرفوش من اللي حينفع ومين اللي يجد يكون له اكثر او اهل ويؤكد طريبة من الله ان الله كان عليما الحكيم الله عليم من الناس الحكيم في تشريعاته وهو يشرع لهم ما يصلح شؤونهم وينظموا احوالهم الانات الاولاد ودول الإيه؟ الاباء والامهات بكى عندنا الازواج وبكى عندنا الاخوة والاخوات هل حسيت الزوج اذا كان ما فيش اولاد زمنه ولا أولاد من ولا أولاد ولا منه من المرأة دي الاجتهاب او من امرأة تانية ما يهمش ما ما ملوش اولاد يبقى لهو النصف له ايه النصف النصف من من المرأة اذا كان لم يكن لها اولاد لا منه ولا من غيره يبقى لها النصف لها اولاد يبقى له الرمض الزوجة ما الزوجة ملوش اولاد يبقى لها الرمض لهم اولاد يبقى لها السم جن واضح ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن ايه لهن ولد لهن منه او من غيره فرب لها اولاد منين من غيره كده لا لها اولاد من غيره من اولاد بيخفضوه من النص للايه للربع لكن هي ما لهاش اولاد لا منه ولا من غيره يبقى له النص ها فإن كان لهن ولد فلكم الربع الربع الايه مما تركنا من بعد وفاتهن يوصي بها اولي ولهن الزوبات الربع لما تركتم ان لم يكن لكم ايه ولد ذكر او انت منه ايه منه؟ ايه منها او من غيرها الله يبتح عليه منها او من غيرها فان كان فان كان لكم ولد فلهن ثون عندك اولاد؟ عند الزوج اولاد؟ يبقى الزوج الان ايه؟ التمر وانما يتعطلون من بعد وقية توصل بها ايه هذه احوال انتوب والزوج التمر من الاب التأسين الاسوبية تعتد النقر؟ ماهو التأسين كله مع بعضه بش حالة ما اتاتية وغير اتاتية كله من رأس المال على طول يعني اجل التمن من رأس المال النص من رأس المال ولذلك هم في سؤال نرأس لهم حتاب غير حتاب الزاعة يكون عندهم ايه يكون عندهم ثلتين وثمن ثلتين وثمن يقولوا ايه يقولوا اصل المسألة من اربعة وعشرين اصل المسألة من اربعة وعشرين يده الثمي للزوجة ثلاثة ويده الثلتين للبنتين 16 ها؟ ويبقى الباقي الباقي بقى للعصب او نحو ذلك فبيعملوا ليعملوا إيه أصل المسألة أصل المسألة بيجيبوا قاسم المشترك ها من رأس المال وي... ويعملوا يعمل أثمه. طيب وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السلطة رجل يورث كلالة كلالة ايوى يعني هل الكلالة هي البعض الرجل كم يعني بعض وبيه كلالة بي ايه فهو اه وهو كل على مهداده فديه ضعف لانه لا ولد له ولا والد رجل لا ولد له برشه اللي ادخل ويلو ايه والد والد لا ولد له ولا والد يعني يفيش لاب ولا ام ولا ولد ذكر او ايه واسمه ايه شماله مين اللي حيوري شو بقى الاخوة ها الزجرة الزجرة قول ايه الاخوه اللي معانا في الايه دي اخوه الأم. اللي معانا في النهايه اللي بتاخد ايه اخو الايه الام الاخوه لام اذا كان في اخ لام واحد بياخد الثلث اذا كان اكثر من اخ بياخد الثلث ماشي إذا كان أخ واحد اليوم ما بيأخذ إيه سدس وإذا كانوا أخين أو أختين أو أخ وأخت ثلاثة سوف ايه إيه اسمع نص الابه وإن كان رجل يورث كلاه فت أو مرأة رجل أو رأت فلكل واحد منهم السدس إذا هو أخ أو أخت يعني من أم فلكل واحد منهم الايه سدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس الاخوة الام بقى تشكيهم جليل شويه <تصفيق> ايوه وشاي في قراءات تسمي لك بعض الصحابه فيها وله اقم او اقسم من ام وبعدين اللي ينبه على ام <تصفيق> <تصفيق> ولف من ام الايه الاخيره في صوره الايه في صوره النساء هتتكلم على الأخوة الشؤء أو الأب لوحده، تكلم على الأخوة إيه الأشقاء واللي محب لوحده، فتبيّن إن دا لهم الأخهم من إيه منهم، اللي من أم ذا هو لتقسمهم عديشون، ليه إذا كانت واحد أخت من أم يأخذ السفر، أخت من أم يأخذ السفر، اثنين يأخذ السفر، ثلاثة يأخذ السفر، لما نيجي نقسم بقى بين الذكور والاناث الاثنين ياخدوا لبعض يعني أخ واخته الام الاثنين لهم ثلث كده اما نيجي نقسم الثلث على الرؤوس خمس بنات وثلاث اولاد وثلاث ذكور يبقوا ثمانية هقسم الثلث على الثمانية على, على العدد الايه الرؤوس والذكر راسهم لوحدهم ايه مختلفين مختلف كده ولا وديت ولا حاجه البنت زي الودي والذي شوف نفت القرآن فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث كلت ايه؟ شركاء ما هيش بالذكرة لما يستخدم فيها ها؟ إن كانوا أكثر من ذلك فهم ايه؟ شركاء في الثلث ثلاث بنات وثلاث صبيان يبثت على عدد الرؤوس أبتم الثلث في البعض وصية يوصى بها أولين غير المضار وصية من الله والله عليم الحياة هذه البلاد اللي الأخوة والأخوات من الأشقاء بك الأخوة والأخوات من الأشقاء والأب في آخر صورة في آخر آية يخط الباك يا فتونك كل الله يفككم في سلامة ضرب الكلام في بس ان مول هلك ليس له ولد ولا له اخ فله نفس ما ترث مات ولو اخته مالها ايه لو برضه كلاله لا ولد له ولا ولد وهو يرثها الا من يكن لها ولد هي ماتت وهو ايه ولها حق هو اللي كل الايه ياخذ كل الميراث فإن كان تسمتيني فلا هم تقول ثانية مما سرت. أما تاخد ايه الواحد والاثنين. نعم. وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فالذكر مثل حضن النساء. إخوة أخوات. مع بعض. أما الذكر الذي حزمه يبين الله لكم أن تضلوا والله من كل شيء. هذه آيات النراة. اللي الجهابذه والعلماء بيقولوا فيها بيتعبوا فيها قال اسمها تقول له فتيان في النظريه الجمعيه بقى جوجه وامه وابو واخو واخت واخ ومش عارفه ايه ها يبقى صعب كل حاجه كل حاجه كل حاجه اللي بنتشاور فيها فمثلا مات ميت عن زوج. كياتة ميت عن زوج. وابوين. زوج. وابوين. واخر. شقيق. واخت الام. ده ما ما الام ما انت في الثالث اول ما تلحقش في الثالث واللي هو في ايوه متوكل على الله لو خلينا في <الفائل>. خلنا في الأوعية الأم يوقي. هتأخذ السلف. هتأخذ السلف لا فإن كان له إخوة فلأميه سفر. أمي تفضل. سوافكينه. إن كان له إخوة فلأميه سفر. يبقى الحد الأميه. سفر. الأضر يخليه. بقى الأب نشوف الاخوه دول حيوركم ولا مش حيوركم قلنا قلنا دايما مدى موجود الشيخ قوري مطلقا لا اخوه الاب ولا شفقة ولا على الام ولا غيره خد لا يبقى كل الاخوه اتقعوا نقف الام من قلت الصوت هم ما ماشي يبقى عند نص وايه نص ونص والباقي التعصيبا كلمه تعصيبا دي بيجي فيه عصبة تلم بقى تلم اللي باقي دينا العصبة تلم الايه اللي, اللي باقي بس العصبة دول محدودين يعني يكونوا يكونوا عصبة للرجل الابن عصب ابن الابن عاصم الاب عاصم الاخ عاصم ابن الاخ عاصم العم عاصم ابن العم عاصم ده اذا وجد وباقي حاجه في الميراث هو اللي ايه يرث اسمه اسمه عاصم ما وجد وما فيش حاجه باقيه ما ياخدش هو ده الايه العاصم ترتيب الترتيب ما دام وجد الاب يبقى العم لا ملا موجود الاب يبقى الاخ لا ملا موجود الاخ يبقى الاخ لا في ترتيب ها يبقى العم ما شاء الله عليكم ما شاء الله ايه ايوه ما ينسي ولده وكتبه بكل حاجتها ليه اخواته ده حرام ولا حاجه لك كتابه دي كن على لوصية لوارث ولا مشغول متعه. أنا لا وصية. أنا لا وصية لوارث. محدش يكتب حاجه اللي حيكتب إلى جهنم وصية نصية. ما يكتبش. فتبارك لأن إن الله أعفى كل في حق الحق. أنا لا وصية لوارث. فاللي يكتب عشان يحرم ولد. او يحرم البنات او يحرم الدعاء ربنا حيحرمه من الجنة او ما حر خلصت سياحته ما يقول انا من اول سياحته اي اعني اعني اعتنازلش من اول لا لا طب يا قدرت السياحت احنا كلنا ثمانة بيقول لو في قبض جدل يعني بعد المهم هو بطير قوت السن خلف ورد قضيت يعني وهو ممكن هو يسيب لها جزء من من الميراث اهوت من الفلوس بما يعادل انها تتعلم او يتجوز او كده لان كل اخواتها اتجوزوا وتعلمه وكل الكلام ده هيطالبوا كل واحد بالطرف ده هياخدني حق يسيب كلام بتاع هذا كلام بتاع حتى كان قالوا في جرائد ان كلام بتاع انه لا نص لا دليل عليه اذا حبي يكتاهد ويجمع الورط ويقول لهم يوجد اختك وهي صغيرة ومتاع و... وتحبت بنزولها عن حاجة اذا قالوا اه اه افتش ماذا ماذا؟ يتقالوا اه احنا تربينا برضو والبيت على التعليم كذا وعادة الجواز كذا وما واقروا لها مثلا عشر سلام دي اه او متاع يبقى دي منهم لكن لو توقف واحد وقال لا احنا لدينا ميارات وانت تقول أمام الله خلاص تفشل الحس ولذك القرآن بعد ال بعد ال بعد الميراث اللي ألقى حدود الله يعني دي حدود الله الميراث وتحديد الأنصبة الواحد يفصل كبير حدود الله اللي حي حيطير وينفذ بجنات فجر من تحت الأنهار والخلط فيها والحوط العرضي إلا حياتي حول الثالثة حول يعمل يتجاوز أي تجاوز يبقى نار جهنم خارجا فيها وله عذاب الله دي الآياتين اللي هم وراء آياتم ايه ان رسم وترف تلك حدود الله ومن يفع الله ورسوله يفعه في ايه آه في التنفيذ ده يضخنه جنات الفجر من تحت الأنهار والخالجين فيها وذلك العظيم. ومن يعصِ الله ورسوله يعاقبه ايه في المراس والتنفيذ ده ويتعدى حدوده يدخل ناراً خالدا فيها وله عذاب الامر مش امر تبع الهوى ليس امر تبع الهوى يقول لا الواد ده بيتعني الواد مش عارف بسيب له ايه الواد مش عارف ايه البنت ايه البيت اللي جودتها وعملت لها مستقبل ملهاش دعوة ملهاش دعوة ملهاش حاجة كل هذا الكلام باطل ويدخله ناراً خالدا فيه وله عذاب مهين مهين لانه اهان اهان تشريع الله ورفض تنفيذه له عذاباً مهين كما اهان التشريع وامتنع هذه تنفيذها تعليق الايكين دولاً وبعدين اول الايات يوصيكم الله اخر الاية قريضة من الله الاية الثانية وصية من الله ولله عليم الحليب تغطي لاهلها او لزوجها بارادتها الحرة لا تغطى عليها انا لا نجد اجناب وشعوب اسلامية نأخذ الاب او الاخ مهر المرأة ويقول هذا نظير تربيتها كما يحدث عند اليمنيين او يشترط مع المهر مبلغ يأخذه الاب ويقول هذا من اجل التربية انا ربيت البنت واخذ هذا المال فتواء كان شرطا او كان لا يصح اخذ هذا المال مطلقا لأنه واجب عليه أن يرفيها ولا يصح أن يأخذ نظير هذه الترمية فعند اليمنيين وعند غيرهم يأخذ الأب المهر أو يأخذ ما يشتركه جزاء أو نظيرا بترمية بنته تغيّن الإسلام المهر بد ان, أن تأخذه المرأة وان هذه نحلة وفريضة من عند الله فرضها لابد ان تأخذها فهرها وتتصرف فيه كما تشاء وبيّنت امنا اليسام عندما يكبرون لابد ان يوضع لهم اعتبار وامتحان فلغطيه مبلغا من المال ونقول له تطرّف في هذا المال وكيف نتطرّف فيه فإذا اشترى أشياء يحتاجها يحتاج الميت وطرف على نفسه كان تطرفه حسناً فنعطيه المال وإذا تطرف تطرف الثيان ورتبة الانتحان نأخر شوية حتى يحتل التطرف كذلك تحدثت السورة عن أن للغجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وأن للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر هواء كان قليلا أو كثيرا فلا نفح إذا كان بيتا إذا كان في نظرهم شيء قليل وقال لا تأخذ المرأة فيه او المرأة تخذ بعض الفلوس وتطرق البيت كل هذا باطل وكل هذا فعل فيه بلال وخطا يقع فيه الرجال ولذلك نبه القرآن قال وللنساء نصيب مما ترك الرجال والاكرمون قد يمكن يقول والنساء كذلك كذلك يعني زي ما في الرجال يبقى ان يفأى كذلك. لكن القرآن صرح بوضوح وعاد جملة السهل. لما ان الرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. وللنساء ألوال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. حرفا على ان يثيئ الرجال الفهم ويقولوا كذلك اهو تكون اي حاجة وخلاص. الا وعاد الجملة هي هي أه؟ بتأكيد هذا الامر وتقويته. وبعدين يقولوا مثلا الرجال يقولوا اما يكون كثير ما مالح تاخد المرأة لكن بيت وقليل ومش عارف ايه هو تاخد ازاي وبعدين تدخل لنا ناس تدخل لنا ناس اجانب وتجيب جزهة اللي من عيلة تانية وتدخل جملة البيت ومش عارف يفوت على مين ويفوت على شو أعلى. ها بهذا الاسلوب الجاهلي يتحدثه الناس عن ميرات المرأة وعنه قليل وعنه يضحش لايه لواحد اجنبي يخده ذوقه يجي في قربنا ويجي في فتنة يدخل في ايه في امرنا وحداتنا فالقرآن يقضي على كل العادات الجاهلية التي كانت موجودة والتي ما زالت موجودة ما زالت موجودة في كثير من القتر حيث يبدعون ان المرأة لا تأخذ او مرضيها بعض البنيهات او نجد لها الشيء على هوية تفكت ليمضوها ان هي خلت مرضها وهي تقول انا هعمل ايه انا هعمل ايه انا اخد دولها الفلسفيا احسن مما فيش لا كل ده كله خطأ ونقول يا طيب خلي زورك اشتفي او خليك تخضي حاسور لا انا انا حققتنا خوية انا وثالث عامل ايه كل ده برضه احطاء مرع فيه المرأة لها نصيبها مما ترك الوالدان والاقربون القرآن اكسب عشان ينفي عادات الجاهلين مني اقل منه او كفر سواء كان قليلا او كثيرا ان شاء الله يكون من هشر لحضر واحدة في البيت ومنهج اللائرات واحد في الارض ما حدش يرغمها على انها تبيع ما حدش يرغمها على انها تتنازل، والتنازم خطأ واللي يقولك احنا بنرضيها نربي... نقول جرزاها دا كله غلط لان هي حاجة تتسلم ميراتها وبعدين انحبت تبيع عن طيب خاطر وعن رضا نفس باعد احبت تبقيه تبقيه لكن يخذوها فيما شمها كده ويقالتهم المرض ويقول لها مالكوه يتشمه كده ويمضوها على انها تسلمت مرضها كل هذا من الظلم اللي القرآن نبه عليه في اول صورة وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم وقال واتقوا الله الذي تساءلون به وقال ان الله كان عليكم رقيبا كل هذا ايقاظ للقلب وتنبيه للناس لما يحاول الرجل ان يفعله والاخ الكبير يعمله علشان يأكل ميراث اخته او يأكل ميراث مثل برأي المولاد الصغيرين هيقول انت هتفج الخلاس وانت هتلضيهم بالعوة ربنا مصطلع عليه وربنا هو اللي حاجزيكم وربنا هو اللي حاسم وكفى بالله حسيبا فهنا الايقاظات والتنبيهات قوية في اول صورة النساء لان دي امور ما كانت بص الاخ الكبير هو اللي بعد مات المؤلف هو اللي ماتت كل حاجة وهو الدفاتر عنده وهو العجود كلها عنده وممكن يسبب الخناتر ويمضل بلد انه هي خادثة ويمضل الولاد الصغيرين فالقرآن يقول انه لا احضر احذر من هذه التصرفات ان الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله الذي تساءلون به اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ايقاد القلب مرة بعد مرة وتنبيه المشاعر تنبيه بعد تنبيه لعله يقلع عن هذا ويعرف ان فيه رب وخالق ومالك للأمر فيرعوي وينزعف ادي اللي بتعمله سلطه النساء وجديده قوانين بس قوانين صماء كده زي القوانين اللي يعرف تهرب منها يا يهرب قلت لا مش قوانين دي تشريعات الهيه وقوله له انت بدك تتفاسخ تفاسخ نيتهامه وتعرف تسدد الخانات وتقدم كشف حساب للمجلس الحاكم وتقول له اكلت كذا ولزمت كذا وقدرت كذا وتعلمت كذا و تتراكم عليهم الآلاف لغاية ما تاخد اموالها ويجي المجلس الحسبي ده يختار كويس ويقدم لك شكر على تبصير الفنات وعلى الخطاب المزور اللي انت قدمت لكن اعرف ان الله هو المحاسب لو جبت محاسب من بره ومضى لك على, على كل الدفاتر دي وقال لك انا تفهم كده صحيح لما اتكرت ان انت نجيت وان انت خلصت نفسك وكفى بالله حكيبة وكفى بالله حكيبة يقدر يقدر الرجل بده يقدر يقول ان انا ماخدتش مهر المرأة ولا سبقت استيغة ويجيب عشرين دليل على هذا وان هي اللي استنفت فيها وان هي بلوش دعوه الموضوع ده برضو يقول له وكفى بالله حسيما يبقى الموضوع هنا في صلة النساء موضوع طبيعي يوقفه للإسلام وقلب ينبه الإسلام على أنه يستيقظ ومشاعر وتخويف من رقابة الله عز وجل لأن دي حقوق للضعفة هذا الضعيف اليسير وهذا الضعيف من الصغار اللي عاديد يوريسه والمرأة ضعيفة وفيش قريتها حاجة يش قادر تعمل وكل حاجة عند اخوها الضعفاء دولا يابد يخز حقوقه فاذا مات الضمير واذا تحجع القلب ممكن يخطف كل هذه الحقوقه ممكن يخطف كل هذه الحقوقه <تصفيق> اتجاشة الضمير وتنبيه القلب امر ضروري لاني دي ما هياش منضبطة يقدر حد ينسكها ودايما بتوع الباطل بيوضب الدفاتر احسن من ايه من بتوع الحق لاني دفاترها موضبة ومفطرة كويت والمطاريف موضبة والمنفرط بحيث اي مراجع ولا اي محاسب ولا اي مجلس ولا اي محكمة ولا تمام فيش اي خلل ولا اي قلق في الخساب ويوفق عليه وهو واسل تنكر بعضه ومضيح حقوق المرأة والنسيين والطغير يقول له وكفى بالله حسيبك قد منتك شوف على دذاجك وخلي المراجعين والمحاسبين يوفق وخلي المجالس تعرف على الفاكر ان ده حيخوضك وانت هربت من الناس لكن لن تهرب من الله وانت خلدت من عقوبة الناس لن تثلت من عقوبة الله أبدا ان خلطوا في النساء تربط هذه التشريعات بالله عز وجل واللي خلناها أول آلة فيها كأنها صنام الأمن كأنها الإيقاظ والتنبيذ اللي بتسير المشاعر والضمان اتقوا ربكم اتقوا الله ان الله كان عليكم رقيبة وتغيب وتقول برضو وكفى بالله حتيبة والكلام بنوجه للرجال وممكن يوجه للنساء برضو اذا كانت المرأة تحسينها يتامة ممكن برضو تاكل ماء تاكل ماء يتامة ونوجه للمرأة ما يكون تحسينها صغار ممكن تظلم الصغار في الميراث يعني ممكن يكون يقع تحت صائلته في النتاح لكنه اغلب ما يكون للرجال لان هم اللي يشرفوا على هذه الاموال فهي يقولوا كيف, كيف نورث من لم يحمل السلاح ومن لم يفتح البيت ومن لم يركب الخيل ندي البيت النصف ونضغطه اتم وتخلف تركه لبنته ومراته ها لا بيقولوا يحمل سلاح ولا بيركب خيل ولا هيفتحوا بيت ولا يعملوا حاجة ازاي نديله هو المره اسكتوا شوية وما تتكلموش في الموضوع ده يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى يمكن ينسى ويمكن نراجعه في الموضوع يمكن من هذا لما, لما نرجعه ولا نسكت شوية ويمسك ها لكن نديل البنت ومراته حوالي الرجل من الثلاثين وإن النارات كله يروح لهم ايه ده فكانوا مستغفرين هذا السلام فتيجي الآيات تكون قاطعة قاطعة لا تأويل فيها ولا شك في فهمها للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والأخربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأخربون ها كنت عايزه القرآن يقول والنساء كذلك خلاص ذي ما قالوا للرجال نصيبه ما يقوله للنساء كذلك لكن ابدا رفض القرآن ان يقول كذلك او يجيب اي كلمة ممكن حد يؤدي اول فيها ولا يعمل فيها عاد جملة كلها بالنسبة للمثال، او للنساء نصيبه مما ترك الوالدان والاقربون ورد على الجماعة اللي يقولوا اذا كان المرض كتير ما فيش مان هتاقل الوالدان قليل هتاخد ازاي و ازاي المرأة تاخد و ازاي يدخل وزي كذا وزي كذا مما قل منه او كثر وقاية كلمة قلة اكتر قبل من ايه قبل كثر ما عايش مما كثر اميش بقى او خلف قال لا حتى لو كان وليش تاخد المرأة تضع ايدها على الميراس فيش حاجة تنهر رضيها اللي قول رضيها دي بقى خطر رضيها بعض جنيهات بمعج جنيه بمثين بمعج, بمعج عشر افعال رضيها ايه هي لها ميراس للي هاش ترضيها لا يفتضع إله عليه مما قل منه أو كثر مسنون الموضوع ده مسنون سنة لا نصيبا مفروضة كل هذه التأكيدة لطيبا مفروضة <تصفيق> يبقى كل هذه التأكيدات مقدمة بإيه لبيان أحوال المرأة وبعدين يجي في أول أول الآيات الخفّة للمرء الله في أولادكم. الله هو اللي يوصف. الله هو اللي يوصف يا سلام. دي الله. أيوة. وهو اللي بيوصف وبيوصف الله هو اللي يوصف ويدي ويدي, ويدي للذكر مثل حظ الإنسان. للذكر مثل حظ الأنفاين الذكر بي أحد الأنفاين مرتين. طيب لكن الاسنوب في خطة يعني علينا نحن أسهمها وحطة يا فهمة خلس قلتوا يعني أهل الفهم وأهل الوعي الواتي أنا لما أقول مثلا ماقول ال ال ال الفتى ذي الأمر مشبه الفتى ذي الأمر في جمالها في شرقها مشا شرق. يبقى البنت مشبه مشه والأمر ايه مشه ربه يبقى الأصل في الجمال البنت والأمر العامة والمشبه هو دائما هو الأصل دايما هو الأصل اللي يبقى فيه وجه الشبه أقوى المبين تغير امر يبقى الجبال في الامر اكثر وانا بالحق البنت بالامر في هذا يا يبقى المشبه بو هو الاصل دايما فيه فيجي فييجي يجي المرأة ويعملها هي الاصل المرأة يعملها المشبه بو يعمل المرأة المشبه بو ويبقى الذكر هو المشبه على ايه ها فاما اقول هذا هذا التقيه مثله ابي حنيفة الاخ مثل ابي حنيفة الفكهة مثلا يبقى, يبقى الفكهة عند مين اكتر هو حنيفة هو المشبه بوه, بوه. فلا بد يكون الفكهة عند ابي حنيفة اكتر لانه انا بشبه هذا الانسان ابو حنيفة هو في الفتح وانا بشبه فيه الناس كذلك اما نيجي بقى بقولك للذكر مثله حظ الانسان كأن ميرات الانسان ده هو ايه الارض ومشبه الذكر به اقول حق الانسان ده مقرر وان الذكر في تقرير حقه مثل الانفهين دوني كأن حق المرأة أمر مقرر لا شك فيه أصبح هو المشبه به ووجه الشبه فيه أكوه والذكر بيشبه بحق الانفه يقولك للذكر مثل حظ الانفهين طب كان يقول مثلا للانفه يصف ذكر هدي ايه اخلوق او للانثى مثل الذكر الزكر هو المشبه ايه بو للانثى مثل الذكر او للانثى نصفه حظ الذكر لكن القرآن افر ان يجعل حق المرأته والايه هو الاصل الذي يكون مشبهة به فأي قوة في إثبات الحقوق أكثر من هذا يعني لا يوجد أي تعبير يثبت الحق ويبينه أكثر من أن تجعل حقوق النساء هي المشبه به وأن الذكر يلحق الذكر يلحق في الحقوق النساء يوصيكم الله في اولادكم هي وصية من الله عز وجل الله اذا وصى بشيء وجب تنفيذ ما يوصي به وترك آآ آآ أولاد بني وبنات خلاص خبرين للقاعدة للذكرى للحب الأنثوي سب بني وبنات قولي خمسة بني و أربعة بنات ثلاثة بنات ولا يحسو الحزبة ويقولون الجكل يمس الحظ الايه المرة التانية ساب لنا بنت تمشي ايه ولد القرآن قال وان كانت واحدة فلها النساء قال المرة التانية ساب لنا بنتين ساب بنتين ومسلمش طبعا معي. ولد فضيان يبقى قال لهم الثلاثين لهم الثلثين طب من كم بنتين ثلاث بنات اربع بنات خمس بنات ست بنات كلهم لهم الثلثين يبقى الثلثين للبنتين في فأكثر. البنتين في 10 بنات لهم الثلثين اه بنتين لهم الثلثين من واحدة لهم الثلثين واحدة لها نص كانت واحدة تم لها نص عليه في ايه او يقولي كل حاجة سهلة دي ثاني بقى القرآن بيقول كل نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترث فوق اثنتين بكام 3 فاكثر مش كده قبل الاثنين لا تذكرهمش او قالوا كنا نساءا فوقه تسمتين وثلاثة ثلاثة فاكتر وقال كانت واحدة ثلاثة ثلاثة يبقى لها والثلاثة فوق لهم الثلاثين أما الثلاثين اعملتهم ايه ترفيش الكلام <تصفيق> على الثلاثين وعملتهم ايه صحيح البنتين نعرف شو قال بناخد في ادله عندنا على ان البنتين تاخدوا ثلثين زي الايه زي الثلاثه الحديث اللي جت امه سعد بن الربيع سعد بن الربيع ده تشهد وتقسم و اللي بعد النبي صلى عليه في الاحياء هو في الاموات فسأل زيدي بن الثابت راحي وقال له نبي يقرئك السلام قال له اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له ان سعدا يجد رائحة الجنة خلاص بايه اصلح في, في الاموات وانه لانه يجد رائحة الجنة وقل لي اخواني من الانصار لا عذر لكم عند الله ان يخلص الى رسول الله احد وفيكم عين تصر وملكش عذرة عند الله ان حد يخلط النبي او يصيب النبي بحاجة وفيكم عين ايه تطرف يعني فيكم اي حياة لو فيكم اي حياة لابد تحموا النبي بحفظه عليك كيف تتوقف فعد ابن الربيع وقيت يا رسول الله ها يعني دولة ابن, ابن فلين سعد ابن الربيع تشهد معك في غزبك وعن عمهما اخد من يراسهم عمهم اخد المال بتاعتهم وانت عارف رضا الله دوله بنات والبنات لا ينكح لا تنكح الا ايه الا ولها مال ها البنت لا تنكح لا يعني يتزوج الا ولها ايه مال وعمهم اخد المال بتاعتهم قالنا طيب اذهاب يا حتى حتى انظر في شن فعنزل الله فأنزل الله عز وجل هذه الآية فاستدعى رسول الله عم أخ سعد وقال عليه الآية وقال له البنتين لهم الثلثين والزوجة زوج سعد لها السمن وما بك لك أو الزوجة سائر فعمل رسول الله استفاد منه ان البنتين لهم ايه الثلثين كأنه قال: فإن كنا نساء فوق اثنتين وإن كنا اثنتين ايضا فلهم ثلثة ايه ثلثة ماتر الثلث داخل معك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 راس المال كل، التلتين آه التلتين آه من إيه؟ رأت كله من رأس المال، كل من رأس المال، هم. صحيح صحيح. إذا من بنتين بيجوا لهم إيه التلتين، وحنيجي بقى في في المرات أن واحد لو ماكو ما لوش أولاد ولو اختين يأخذ التلتين. فلا أن يأخذ البنتان الثلثين من باب أولى خبيب الكلاب يفهم ده لأن حديث في أخر طبط النساء قلناه يثيكم في الكلاب إن مرورا هلك ليس له فلا كان لكما ترك وهو لا ليسه ولا إلا بلا كلها فلإن الثلثان مما ترك ايوه فاذا ما كانش ايوهلاد ومات وهو له اختين بياخد ايه التلتين بالنطق القرآن يبقى لا اذا كان له بنات بنتين ياخدوا التلتين من بيون الاولى لان مش معقول البنتين حيقل حقهم عن ايه عائل اختين <تصفيق> فيش لا لو كان شويه يعني لو كان موقفنا لو لو فتحنا بقى في, في المراجعه لو لو في بنات خدوا 300 وفي اخوات وفي اخوات الاخوات بياخد بياخدوا بياخد تعقيب بياخد بياخد الباقي بياخد <تصفيق> أو شو بيجيها؟ لا يعني أنا بس يعني يعني في بنات وخوات بنات واخوات البنات فيها حقهم سواء النصف للوحدة أو الزوجين إذا كان معهم بنات معهم أخوات الأخوات بيديهم متبقف مع عصبة مع الغير يخذوا الباقي على طول. البنات يخذوا الأخوات يخذوا الباقي بعد بعد الميراج كل الكلام آه مرة في الأم أرضا مرة تعطيبة كل واحد منهما التدث مما ترك إن كان له ولد. كلمة ولد في في في في لغة العرب وفي لغة الميارات تشمل الذكر والأنثى. تشمل الذكر ليه؟ يعني تحديدنا احنا بأنها الذكر بس غلط. تحديدنا أنها الذكر. القرآن يحدد كلمة ذكر. آه بكل ذكر